لو رفت ضعف العقيدة على الناس وولعهم بالنساب العقيدة جاءت ده هاني هاني قلوكم على السريعة هاني سنسلنا في الشوق كتاب مرة مطلرة الاجيات الاجيات عشر وقتها ايه مجرد الديان معانية والضعف الاسماء الواردة بس يا جماعة على تضعين الاسماء والعلوان عشان تأسين الناس والمعادة الناس و الاخوه ان فيه كل اخر مو لسبب مجموعه ايه مش معايا يعني اريد كل اخر باسمه و الالوان بتاعه و رقم عشان لما فيه اخر مو لسبب مجموعه عشان يرسم موضوع التعليم والامراج عام وخبرات شهاده بالدوره كل ده فعلا يلسف نضغط خبال التحدث عشان نستفيد ونشوف مستوى وصفح عندي بيه ونرفع المستوى فعلا و ايوه ياريت عشان بعد كده وغالبا مثلا بي في حاجه حوله الطريقه الشال ما اعرفش الخط ده مكتوب والمرض كل واحده يجب أن يكون بحوة أراك وهذا هو حديث حسن وهي الأراك الشكل المعلوم لو يؤخذ منه أو بسوك. الكافي أي من قدام في كتاب الكافي ومسؤول المطلقة أي أن السواء سنة مطلقة إلى السنة مطلقا مطلقا أي السواد من أو من ضيئ هو وهو سنة لي لكن أفضل ان يكون عودة من ايه؟ من اراج لان هذا كان احب ان رعي السواق لني للنبي صلى الله عليه وسلم لقال صلى الله عليه وسلم السواق مطهرة من ثم مرضاق من الرب والحقيق السود صحيا فهو مطهير الفم ويوند الرب جل وعلا طال في الشرح ولا نعلم في استحبابه خلافا ولا نعلم احدا قال نوجوبه الا اسحاق ودود يعني ولا لا نعلم خلاف بين العلماء في استحبابه أي أن محل الاتفاق بين العلماء أن السواكه مستحب ولم يقل الوجوبه إلا إسحاق إسحاق راوي إلى مقال المشر وداود وداود عبدالعلي الظاهر ذهب إلى الوجوب ولكن قوله الراجع أليف الاستحباب الإحباب هو عوان شغط أو إنته وطعم لي. وما بيتفتتش والمتاعة تدقيقة ورفيعة ده للشعرات بتاع الهدوة أخبرك بأجوة من نوع السود أجوة نوع الريم لكن هو يجب مطلقا يعني انت هذا فلا نوع من نوع المسود بس إلا بعد الزوال للصائل فيقرأ يقول إن هو يقرأ بعد الزوال الزوال لوقتي الضوان طبعا هذا خلاف الراجع إنما راجع قال هو قال ايه السبب اللي خلاك يقولوا كده قال والله لانه في زوق خلوه فضل الصائم وخلوه الصائم اطيب عند الله ريح المسك لانه اثر عباده مستطاب مستطاب لاعمله الصيام زي ايه ده مش شايف مش اتحبش ميزانته يعني ده مش ايه دي مديها قال لو اللون الدم الرايحه ريحه المسك ماشي ده امر محب الله الله عز وجل قالك ايه يحب الشهره في صبيه ولذلك قام على صائمها كذلك يحب الصيام فخلوا فضل زي ما هذه الراحه انها يعني كرهه لنا كبشر محبوبه لله انا اكثر عباد ثم بناء على هذا ليه؟ ان ايه ان لازم تحجب بعد الزواج لكن الراجح ان ايه ان الزواج مستحب طهره اليوم في اليوم حيث لم يوجد دليل ما ازاي؟ يحضوا الهاتف وقت الاستحباب ويجعل من دون ذلك كانت انما الثابت خلاف هذا مطلق الاحاديث وانا عندي ازا الاحاديث او اطلقة النص لا يجوز انه تقيد او الا بنص الا بيه؟ الا والنبي صلى الله عليه وسلم كان ما لا يحصي يتسول ثم نا اكلم ثم السابق النرائع الصائم من الجوف وليس من الجو واضح فالراجح أن السواك مستحبل طيلة اليوم طيلة اليوم ويسن له قبله بعود إيه؟ يابس ويباح برد يقول يسن قبل الزواج يعني ماشي؟ بعود إيه؟ يابس يعني العود يابس عشان ما يتفتتش بالذن ويباح برد لبعض هذا تفريق ماشي لا دليل علي هذا تفريق ليه؟ إنه هو انتفتت في فمه شيء لازم هو أن يمتفع قال يخرجه من فمه انتفتت في فمه شيء لكن لا دليل على هذا التفريق ولم يوصل السنه من استاك من عود وقيل بلى بقبل عن استاك عود اي حاجه بألم نصبع وإي حاجة أنا نوصل السنه السنة إيه فعند السنة اللي كان يوصل إيه؟ رود صلى الله عليه وسلم دمت. كان يستنقل صلى الله عليه وسلم بس قال هو يجزي من السواك الأصابع والزكت ضعيف؟ لا صحيح الحديث ضعيف هو إيه؟ لا, لا صحيح ماشي يا ويتأكد عند وضوء الصلاة عند وضوء وصلاة يعني يوصل إيه الاستحباب آكل واعلى عند الوضوء لحديث النبيل والصلاة من الله شخص على رحمتي نعم بطوم الصبح عند كل صلاة وفي رواية عند كل ايه الوضوء والحديث صحيح هذا يدلوا على ان الاستحباب اكبر في عند الوضوء وعند ايه الصلاة ماشا يا جماعة وانتباه للنوم يعني هو الان يسكر الاوقات اللي هي ااكل دول الاستحباب فيها ااكل والسل فيها لعنة وانتباه للنوم وعند تغير رائحة فمي يعني برضو نفس الكلام إذا قامل من نومه ثم من النوم يستيقظ يستحق له أن يستخدم الأسواق وعند غير رؤاعة الفم لإجزالة إيه؟ لأنه مطهرة من إيه؟ لأنه شرعة مطهرة من إيه؟ الفم كانت مالك إنت إزاي إبدا؟ كانت براحة متغيرة يستخدمها وقراءة يعني قراءة القرآن مطيباً من الفم لأنه يتأذى الملده عند تلقي القراءة من واحد قراءة رضاعة الله صلى إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك يشوص يعني حرك كده ايه في يذ طيب وكذا عند نقول طبعا الخلاف ما يعني نص عند الايه عند القراء ابي اذكر نص ده ما ايه انما استحب هذا من باب يعني الادب جاء الهدف على كتاب الله عشر لكن نقول ان الاستحباب حكم تكليفي لا يسقط الا بدفع ايه الحكم التكليفي؟ انا عندي احكام التكليفيه يا جماعه اللي هي او مستحب او محرم او المندوب او المباح اسمها احكام تكليفيه الحكم التكليفي ماشي انا ما اقدرش اقول واجد الا بدليل اتحكم الا بدليل حرام الا بدليل مقروء الا بدليل اقول الا بدليل لازم بدلي. بدلي. ايه من من دليل اتفهمت ازاي واللي الشرعية شرعيه برضو في بحث شرعيه والبحث كده لكن ولا انت اصول يعني دائما المستحب في, في دليل موجود دليل كلمه لوجد دليل ولا هات ورق دليل ونثبت على الاحكام كل احكام التكليفيه تضبط بايه اثنين اثنين وكذا عند دخول مسجد ومنزل كذا عند دخول المسجد وإيه؟ والمسجد لما بقى الشيخ نهالي قال أو قال سيده عائشه قال يلا كان يبدع النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواب والحظة الصحيح إن عند دخول البيت يستحق أيضاً إيه؟ أن يستاكل ويطالت سكوت وصفرت أسنان قلنا نقول ما أفضل لكن مضاش يقول مستحق ورده فيش نص على ده ممكن الكلام من باب العموم ان مظهر مطهر الايه للفم أدخلوا في هذا لكن كتحديد هذا هذه الصفه وهذه الهيئه يستحب عند ناس باب من وده الايه ولا باس ان يتسوك بالعود واحد اثنان فصاعدا لان معجون لينت السواك النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به وحذر شعور حديث حدث كفت النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عبد الرحمن الى البر لم يذكر انه معه سؤال والنبي اتبعه بصره صلى الله عليه وسلم وان تعلمنا ان النبي بات في عهد السيده عائشه رضي الله تعالى عنها فهي فهمت ما يريد رضي تعالى عنها كانت يعني لها مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وضع خاص يعني اخر مثال ما يريد وتتبع احواله صلى الله عليه وسلم يعني هي حبه وعرسه هي إلفه هي عرسه من جملة إزالة إزالة الحطانيون أكل بعائشة بعائشة تقريضة من مطهارة الإزال حصان هي يعني يعني هي عرس من خلق هي حبه وهي إلفه هي عرسه هي في جملة النسوان هو ليس والدها يصافي بعدها وهما ذروح الله يأتلفان الأخير ما قال الله تعالى عنها وقاتل الله قوما ولعلهم يقعون في حقها رضي الله تعالى عنها وارضاها ماشي حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابنه حبيبي طيب ولا باس ان يتسوك بالعود الواحد ايه. فسيد عشر مشافت خادت السؤال السواد عبد الرحمن اخي ثم صدمت صدمت اعطمت وليلت بسرعه راح تبدا مني للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم طيب فصل نسن حرق العانة وندفع الإبط وتقليم الأظافر كما بقى البيت ده ايه السنن نسن حلق العانة الإبط وتقليم الأظافر الأظافر لحديث أبي مغيرة مرفوعه الفطره خمس في عشر الختام والاستحداد والشارب وتقليم الأظافر وندخل الإبري في حدث الثالث العشر ماشي معه طيب والنظر في المرآة قول طبعا الختال من هنا يضروا بالكبال كنت ازاي وفي تفصيل طبعا مش حالف هاشتروه وهنا نحن نحن والنظر في المرآة وقول الله كما حسن خلقي حسن خلقي وحسن خلقي الحديث صحيح نظر أيضا في المرآة لكن مش عرضه من عمال عم الطالب كتمارك ورابع العشر راك مرضوي وزاد وحذن وجهي على النخل ولكن لم يذكر لها تصيح ولا لا تصيح لا لكن الذي خبلاه إيه؟ الحديث أيضا والطيب والطيب لحديث أبي أيوب مرفوع أربعة من سائر الموصلين الحياء والتعطر والسواب وجاع وإن كان الحديث ضعيف لكن الحديث أخرى ثابت أن النبي كان يحب له الطيب صلى الله عليه وسلم ماشي في أحد صخرة تثبت يعني استحبابه وللتحال كل ليلة في كل عيد ثلاث ماشي حديث دع عبد الله طالب نبي صلى الله كل ليلة قبل أن ينام وكان تحت كل عيد فلا فك أميال الحديث صحيح صحيح حديث صحيح بعيد ولكن قبل قبلك يعني أرض لحال أقوال على سبيل العلاج والتداوي وبالليل وبالليل وبالليل قوم تخوي استخدم على سبيل التداول العين بالك انت ازاي قلت قوي باب التداول باب التداول هنا واجل العيب ويعني الشارب وإعفاء اللحية لحديث ابن عمر مرفوعه خالد المشكيك احف الشوارب واو فل لحا قولوا وهذا بخلاف قال ابن حزم وحنا الله ائماره بالاجماع أجمعوا على أن حلق الأحياء مثلاً لا تجوز مثلاً أي تمثيل خلقي لا لا يجوز لا نقل الإجماع هذا ومن حسب في مرات الإجماع كتاب نص وغط الإجماع ومن حسب بينطق الإجماع مش أحد بينطق خد بالك قال النص كده كذا أجمعوا على أن حلق الأحياء مثلاً لا تجوز وهذا ما دلت عليه الأدلة حيث أفادت وجود ومسمى أعرؤ إيه حقها وإنس هذا الممع التفصيل ومرغم التفصيل فإن يعني في هذا كتاب الشيخ فاضل على محمد بن اسماعيل أذي الله حق الله يعني الآثار على إن كان حق ترموس فالإمام مالك قال أرى أن يوسع ضربة قال أرى الحف كان الأخذي وهذاب أو تقصير تقصير شديد أو أو يعني مبلغ لكن تماما كده فهذا كان إمام مالك أرى أن وكان عمر سامة العام ويفت المشاربة وإذا غضب وعثنين هو وكذا وكذا وجاءت هذه الجوايات في العلامه محمد عمر عبد الوطيف رحمه الله وذكرها وحسنها وصححها وهو من هو حين من في أعتقد في تعليقه على النساء سون الحقوق دع مير الشريعة أو رجالة الشريعة وسون الفطرة للشيخ حرصين التساهل وعلق عليها وأفاد في إني النساء عن الصحار والساق أو نفصله بين شئ أخذ تماما شريبا أو مرتبلا فهناك البعض يأخذ من قبل كز وقبل نهائي إنه اللي شيب هذه لكن حق كان في تجربة كان يكتب لي بالتفصيل من ولا بأس بأخذ بأخذ ما زاد على القطط منها، أين اللحم؟ هو هنا بسأل لماذا سبق على العمر أنه كان يفعل إذا حج اعتبر، لكن الراجع أن عدم الأخذ منها، النصوص قال ابن عوام الله. كلها تشير الى تركه بلا شيء بلاغس ماشي كما بي في اللحى وكثروا اللحى كتعفوا اللحى كذا كذا ارخوا اللحى قال ثم لم يصب ان لي أخذ منها ولكن قال الصحابه وفعل عبد بن عمر المقيد بقيدين احدهما زماني والاخر موضعه مكان بقطع ثم زمان لي حجه لهم او عمر ثم ان فعل الصعاب القوله أو قوله لا وخذ بي إذا خالف يقول بعض من سيدنا عمر كان يشد الناس حاليا في لكنه كان زي بس نضع المفعيل ذلك وأشياء أخرى كان يشد على نص أو كذا. فمش كل فعل في المرفوع في طيب، لكن لو حد فعل بعد القبضه ده قبضه مش كانت بالك مش حد الرزز على الشكل البنى محمى الله بالك إنت إزاي؟ لا فنحن مش هنمكن عليه وجود لكننا نقول إن السنة والأخطر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الله واجب على والاختام المجيبن عدد ماذا هو مش حسب التهزيل ده؟ كذا لكن مش تهزيل، كانت بالك بعفو ورخو وكذا وكذا كله؟ فده لأصل أعمل مسألة من نازل الدليل هو غاسم مش هلسل مش لا هو يعني أصل المسألة مش هو أنت مشكل الفعل هو هو خفير الدليل لكن هو البعض يقول لك إن أنا المطلوب من إيه إنو هل أعفو الله أنا أطلقته وكل كلام مش ليهه مش سليل بعض الناس أولا كصير إن أطلق يبقى جزد يكفي وإن لو أطلق شيء لحد الأدنى ما يسميه تحدد كلام غريب الهادي السابق عندما اللي لك والأحاديث وفهم السبب فالمسألة مش محتاج ايه فتطبيق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والكبار الصحابة للنصوص هو المقصود من الخطاب الشرعي لا احنا اقول كده ونحن ملوها احنا نقول كتاب وصلنا الفهم ايه مسألة في الامه يعتبر التطبيق العملي هذا التطبيق العمل هذا هو المقصود من الخطاب عشان نقول يقول ان ينزم الواحد في المسألة المتنازع فيها خمس خطوات او خمس مراحل لنص الحق خمس ايه؟ المرحله الاولى مرحله المزاح مختلفين في المسألة امر والد البشر اختلفت انا وانت طيب ده مرحله المرحله الثانيه نرد النزاع لكتاب السنه فانت نزعتم بشيء فردوه وما اختلفتم بشيء فعقوبه ثم المرحله الثالثه نخرج النص الذي يتكلم في المساله مش اي نص ما تجيبوش حاجه بعيد عن الكلام لا نبطل النزاع نجيب النص طيب المرحله الرابعه أن نفهم النص وفي فهم أن يقول إيه؟ أصعب؟ مش بفهم وعنزلنا لك الذكرى لتبين الناس المنزلة إليه فنجيبه نفهم وبالفهم الوارد إرى خامسة أن نطبق مكمات الطاقة إذا في مشكلة مش في مشكلة على كل مشاكل تتبعوا معايزها؟ دي بس أمس من الدم إله شفتنا <تصفيق> ده غير ان أنا هو كان بياخد العزله على اليوم لان ده كلام بعيد خالص كلام معي. لا ما لا أنا ما ممكن يكون بعض المالكين او كده وانتبه لازم يعني كلام كثير نزل <تصفيق> <تصفيق> الو... ده ولا كان الشهريه طرباعات داخل كده تمام انا ما طلعت على هذا عشان اللي هي بقى لا لا <تصفيق> هنا وبروز هنا, هنا كله ولا في دي لا ان يعني ده نقوله هو ولا هو في وصفه وقع في الشكه في وصفه وقال ده بينهم. بينه قولوا من ضاع ليه حل ده عليه هو بيتصور هو لو ترك من غير الحل الشعر مش هيغسل ويبدا لا لا منها ده ي... ي... ي... ي... احنا على الوقت اللي هو التقصير الشديد خالف لمخاف لكن هو كويلة واسأخذ من بعضها قد يقول ليه ما يمكنش عليه لكن موجودة في الأحياء كبيرة ها يعني حصل تقسير في وصفها فهنا ننصح بليه في الباب أما التقصير الشديد يجيب فيها خالص بأخير من العلم دي احتوال كان وما أطلطها شو بدأ دراج الوابك يا دراج في وصف المسلوم حيث عندي النص مخدوش مش كل ما ورد في الفطرة أو من السنة أصبح إيه؟ لأننا عندي السنة السنة فيها واجب وفيها مستحب ذا محرف السنة مصدر التشريع لما يقول من سنة اي من جملة الهد ثم الهدي منهم واجب ومنهم مناجب مستحب اتربع مستحب يعني زي مثلا من رأب على سنة فليس هي عن طريقة السنه بعلى الطريقة السنة هنا بعلى الطريقة دي لان البعض بيتصور ان رزق السنة دائما يغير الواجب عكس الواجب لا مش كده السنه كمصدر مصادر التشريع تتولد توارد عن ليس عن السنه ماشي فعايز اقول عن القرآن وسنه لكن من حيث ذلك في فرق بين ان السنه مصدر لحكميتها وفرق بين الدلاله على الاحكام الدلاله على الاحكام ممكن النص يفيد الوجوب في من قبل السنه خبر الجزاء ان السنه تفيد ان الاحكام في مصدر مستقل يعني تفيد الوجوب وتفيد الاستحباب مصدر مستقل كنت أعرف عايز زي منك يجي نص في النجوم ممكن نص في تعريب فهم حاسب دلالة على الأحكام كتدرت زعل القرآن شرطية القرآن في دلاليات على الأحكام أنا أنظر في طريقة أو دلالة النص على مويه والله إذا كان النص جاءني بال بالأمر المجرد عن القراءة يبدأ في العيد النجوم سواء كان كتاب الآب صلب كتدرت عايز زي أنا عندي أحاديث تعال لا حقول لأجل الأمر وما فيش ما من عشرين أثر حديث ولا لأجل الأمر تصرف. يبقى يعني من يعني ويقوله ده خلاف الإجباع ده من حسب نقل الإجباع قال أجباعه على أن حلقة الاحيادي مثله لا تجوز ده خلاف الإجباع ولا متأخرين أو المكتمون لكن العلماء بالجواية والأكادم ما نشكل يقوله ماني للأزر وكل انا وبعدين وبعدين مين قال له الشيخ الحق عليه رحمة الله في فتوى الشهيرة عن اضطهادات المحكمة العسكرية في التسعينات لأن بعض الناس رفع قضيه عشان يتلطخ حياتي ايه اثبان ان اللحيه ولا يجوز حلقوها ولا يجوز الامر الجندي انا فاكر طبعا مش حاضر مش عارف ايه اثبتت الطبعات التاليه من كتابات الشيخ عن احكام اللحيه ولا يجوز الامر الجندي بحيث ان احيانا وان دي من عوامل النقص كيف وكيف في الفتاوى الشهيره على رحمه الله. ويش تواصل يا عبد؟ انت مربع عزيز، مقبّل؟ نظرة الله. ودي بنتو شهيرة جدا دلع. وموجودة. وبعض الناس على بعض على الطقطقة. ده ده الصوت بدي شكل عشان بس عشان عرفت وجهه اللي ما ربيش إن شاء الله عليه وسلم انهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الرسول صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم انهم يحبون الرسول صلى الله حتى لو موشي جداعا ان انا هتنيه دي ليه فلطر ليه المشركين انك انك في الحق الشارع في الهيئة في الواصل في حق الشارع، هتصيره وحق اقز مازال على العشافة ثم يقع فول لكن مسمعش معنى انه هو اتنسائل الفلطر قد يشترك في هذا وضعي كبشر ثم هذا الشيخ اللي الشمقينتي يبقى بنت وجوبة للفؤان لو جاكت مبقى البيان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 أمثيب وتغيير خلق العصر طيب وبعدين بس كنا بقى ما نحصلش بقى طيب الناس كانوا بيحضولك عشان من المجل التالي وقام للدولة وفق أنا رابط العفالة بقى انت محوش بقى عرفعش انت محوش بقى عرفعش بقى انت محوش بقى عشاء سبحانه حنا أقول الرجال يا إخبارك كأمة أنا ده حتشاب بقى سيد عيزة ما الرجال و النساء بالدوائب انت بقى صلى الله عليه وسلم عايزين تنتج فيها الله رسوله الله واجب على الذكر والانثى هنا جاب واجب على الذكر بعض حق الايه مطروما لكن القول هذا ليه و الرجال والنساء وال... شخيط الرجال ومظمورات بأنه قلت ما يا كنت ازاي بنت ما اعملت مهم كما نحن إلا إذا ورد مخصص ولم يرد ايه الأصل في الأدلة أنه لا تفريق بين الرجل والمرأة إلا اذا ورد مخصص لحبك من قلب ايه بالوجوه قال إنه لا لم يرد مخصص يفرق بين إيه بين الرجل إيه والمرأة وقال ولم يرد مخصص فيه فلنبقى الشيء عليه على الموضوع ده ايه في كل حاجه وطبعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اتعش على كفر واشتم صحيح وده طيب واذ قوله صلى الله عليه وسلم الختان الوجب على من ما من عمل ختان حتى على قرب المستحب فعجب أن يسمى يمنع من المستحبات من هذه إيه؟ يعني مش عائد الإسلام عائد ليس على القول ونتمنى ان الله يعتادوا فيه أبطال هذين الترانيم سريع بنفس الوقت عادي. <تسيح> أما حسن عليش هو مقرمة الجزاء. خبركبت الزاي. عليش وباي هماي على عدد تحسين. ثم طبعا عليش مواضيع. ما هذا التحسين وحدس <تسيح> <تسيح> فليه معظم الدول العربية لم كل الدول العربية. يعني تقوم على هذا الأمر عادة مصر في قامح كتفاصيل. <تسجيل> دي مسألة تخص فمش بقاعد ده على دعم لكن فعلا ده حق بسبب والفضل لا السبق لا دا دا الله سبق لإله مصر وشكر القاسم بالنصبي لكن حقيقة إنه ده شوف الله يتبارك تعالى ومش ما فيش حق باب فعل العمل بدون عضوية ولا البعد ولا لا العجز قال الله قرر رسوله قال الله قرر رسوله وهذا طبعًا مشك من يعني فضل الله عليه يعني نص. لا خلاص نحن محافظين على هذه هذه السنة وهذه الشعيرة كذالك هذا الصلاة هذا فضوا عليه. الناس النزب الأدلة إن يختلف يأخذ شيئا زائدا عن الجسم لكن بيأخذ شيئاً من أصل الجسم. ما هو الأدلة يعني هذا الكلام ما الأدلة. ذا كلام قعرق ومن بين الصفة إن لك أنت بقول لك انت صلى الله عليه وسلم فده ليس دليلا لا, لا احنا لا نواجه الادله مش الكلام مصادر الاحكام معلومه كتاب وسنه واجماع وقياس جاب اخيرا انا على, أخلص على لا طبعا الكلام اهو كلام ولا يصحش واحنا ايه يعني يا <تصفيق> جماعة عزلها الصلاة الناس عشان كده نقول لازم ان احنا ليه؟ عشان فيه حاجات ملاجئة لازم ناخدها احنا نخطي بالنقل على العقل عالم الناس السلف وما نعرضش الرأي بالايه ولو كان الدين بالرأي لازم نصول السلف العقل اه اه حولها بالنقل <تصفيق> <عمسان. تصفيق> <تصفيق> والشيخ لما نكمل الجزء التالي في السلم المصالي يقول ايه الدينه انما اتى بالنقل ليس بالأوهام وحكس العقل وكل ما فيه الخلاف نصب مشربه ردوا إليه, اليه ما قد وجب كده و سنه قلت له معايا ازاي قالك الدين من باباته بالنقل ليس من باب ولا حصل ايه العقل كانت في مساله مهمه جدا جدا يعني دي مسألة ودي من المسائل الآن مسائل معاده المعارض الكبير الآن بالملك السلف وغيره من ما مطرح لا ان ايه ان الملك ايه يا عم ما فيها اخوانك كانت انا معاك ازاي فيها اخوانك ولا تحلق بدي وقت يعني ما واحد مره بيتصل بيه قريب بيستني في, المشد... في الجلاب له كذا. إنه مش حقوا الأخرى. ها والله. الناس. مؤسس بما خلقها قالت منش عرام مدرست راي لكوهل تعرف جار عشان تعرف مش مش مش مش مش, مش في الوسط عشان انتوا في مواجهه ايه هو بين يعني الناس كتاب السنة يقوم ينشر لك الايه ودي لسه في رابطه معموله مش كده في راح. تبعنا معاهم من السنة السنه فواحد منهم في الصلاة وما زال وحنيف كانت بالك معايا يا عم زيد ده رسول كده ولا والدوع عارف كذا وكذا يا ابو اصل عبد ربنا يدع كلمها وهي معتبره ده حتى ما نسول حاجه غريبه اللي بيحصل لا لا انما لما الاربع متفقون على كلامه في كلام ان شاء الله يضرب بيه عبد الحائط ويؤخذ بيه ايه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورا حديث الله وتلبيس لما اشتغل مام الشايف. عمل المواصيات شغفه ده مو كده لا معقول انا أقول هو لا مرجج في رحمه الله مبين من اي كلام مخالف حديث اصحى هو متنازع على حياته وانا ولا على كده رحمه الله وطعن واحد كده طب قول لي يعني ايه هو دول الاخ بقى عشان انا ممكن في مصيبه احنا نبقى زي الشعره اولا معصومين يا عم شماله مدار الامر على الكتاب والسنه دي مسألة عايزين المسائل وفي دعواتنا نبين للناس ان الكلام المعصوم كلام كان مسؤولين ربنا يرضي وإن الحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم مش كان تنزيل عليكم وحجوات من السماء وقال ابو بكر عمر وقال اخوك رسول الله وقال ابو بكر عمر كان محمد بن عباس وكان قال علومه بكر الصديق كان رئيس جادتنا قال لا اه لا ادري شيء لا لا شيء تقدر منه اداه الحديث ان النبي عطى على, إمام على لا ما ما ما كان ما في شيء ما في فانا حد من صرف الناس وقال رجل يا امام عندنا في ذلك سنه قال ما هي قال حدثنا حدثنا حدثنا ان المسلم كان يخلل اصابعها قال هذا حديث حسن الفين السنه ولم اسمع به الان وصار يخلل اصابعها ويفتي بذلك استجابه لله ولرسوله عشان اصلا مسلم تاكل تحفظوها عشان تنشروها بين الناس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 هو روح الصمدون على بعد من على على البعيل كده طبعاً. بعد ما مفعش. ماشي مع خايف. وحكينا عندنا لي عند بلومي قبله الأفضل لأنه أفضل بلا بوم. ماشي يعني قبله أفضل. وله كان صغير كانت ما هي كده صغير قوي أفضل الناس في فيه. ولأنه قبل ذلك ليس مكلفة ونقوم فعل شيء تقيد لأنه قال إيش إذا وجبت الطهر لكن اولى ان انت تقوم بهذا تكتب لك زي في الصغر انها من برد وأسرع فيه مشكلة بعد كبار الوضوع تجي فيه التسوير لحديث ابي هريره مرفوعه لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا وعن لغة ايه؟ من الوضاع والحسر عن الوضوع اخبار كنت والنظار والبهاد ووضوع الضم اللي عملت وضوع نفسها والوضوء <تصفيق> بالفتح <تصفيق> لهذا الوضع م واضح كذا كلمة بابية لغة ما, ما يدخل منه ويخرج منه اسمه باب هنا أي الدخول في مسائل إيه مسائل الوضوء الدخول هنا معنا معناه هو معناه حسي الباب إنه إيه يدخل وينخرج منه معناه معناه هنا أي الدخول في مسائل اللي الوضوء مسائله أي طيب بعد كده طبعا هو جرايم الماء الصلاح جرايم الماء عظم عن اللي جرايال الماء أعضاء مخصوصة بعد جرايال الماء على أعضاء مخصوصة مع الإيه نحن ديه معظم ماشي ده سمدود تجيب فيه التسمية وجام الحليص أبطر الراجح أن التسمية سنة يهو يا عند أحمد, عند أحمد أن إيه؟ إن, إيه؟ إن إيه لا، لا لو بسم عليه أي لو مدود الورود عندك حديث هطبق كما امرك الله صرف هذا لي عن الايه بالك انت ازاي وصرف فتاحص الايه على الوجود الى الوجود الى الاستعباد هات قبل كما امرك الله طبعا حديث البسمله على الوضوء الاتجاه لتصحيح الشيخ والشيخ مصحح الرساله اسمها كشف المخبوط لتصحيح حديث البسمله او حديث صوره الاعلام <تصحيح> طيب تسقط سهوا الرحمن حتى الرحمن يقول لتسقط أو كان عذر المتع الخطأ وليه؟ والمسيادة وإن ذكرها نقولنا كده كده الأرض الرجح إيه؟ الاستهباف ما رجح إيه؟ الاستهباف في أثنان ابتداءً ناشي صحاحة الرنصار وقيل إيه حيث ذكرها ويبني عربه يعني عرب. أقول لك أن يرجع إذا بيه لا كمالك إنت إزاي بيه مشتحب. وهي ااا شو يأتي على الموضوع الذي ماذا منه ويواصل عليه على على على مصباح لو أنت فيها وجهات من يبدأ في أول نقول يبدأ إيه يصبر ما زال خلاف تماما وقيل إنه إيه يصب إنه فيه يصبرها في الموضوع زي زي زي فيها ويكمل ممتنى ويكمل ممتنى ممتنى على مصباح ويبني طبعا يبدأ على مصباح إنه هاد بسقط عند وخطأ لكن كل ما زور عليه أنقلني نجوه وقد عليه تلك القول وراجع أجأ بالإستهدام طيب فقط في كده مستحبة لكن يجري على قلبه ف... ومستحب لو أن يقل لرأسهم الحمام ويبسل سم لو أن ثم يبسل ثم يبسل يبدأ ماذا يقل لرأسهم؟ الأسهم طيب ستة غسل الوجه لقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم بدا بيه ماشي مش بس ان هي ماشي ف قمتم الى الصلاه تغسلوا ايه تغسلوا وشكم يبقى اول حاجه غسل الوجه والوجه يا جماعه حده من منابت الشعر على السهيل اسفل الذقن كده ماشي اسف والحد الشعر المعتاد يعني لا معتد بالواجه للأصلح ولا بالرجل الذي أخه له الشعر في جماعته لما لحد المعتد في غالب الناس حتى أنت مالك هو هنا حتى ودن هنا ولذلك لأنه خطأ أعطيك كثير من الناس اللي يحبهه كما زي يحكي دي هنا كده مفيش شعر فما بيغسلش شو لا دي من الوجه لازم تغسل دي من الوجه لحد ده لازم تهيه باكت بمشهول مأتي ليه الفرق له الفرق ده ايه يعني عندك كثير من الناس بين اللحية والأذن انت باقي ده من كوبة الوجه فلا تأخذ العقل وده وده معناف شع اذا كانت في اللحي مطعم ده مجيز الفرق بكتك كسيفة مش كسيفة يقول له انت بقتي يباقي عندي لحد ليه الوجه وسمي الوجه من المواجه يقول له ليه المواجه يقول ومينه مضط والاستنشاق لما زبا حمر رحمه الله اذا نظره السنشاء واجبتها ابل ايه قال لك ان ايه؟ ان هما من دلواجه في كتاب اخر وثمان من اخرى عليك من دلواجه انهم من دلواجه من دلواجه اشياء اوما قال لك والله لو حطيت المياه في فوقك لملعتهاش يبين متفترش ويه؟ لو حط خمرا فوقك وما ملعتهاش ميوحدش ولو واحد لا يصدع وحط المياه في فوقك ايه؟ وما كنت ملافظه ما بتثبتش الحومة ايه اخي المولاد؟ طبعا نقول ان هذا راجح ان المرر السنشاء سنتان ومستحبتان ومستحبة تان ماذا شيء؟ ليه؟ كمالا كنت أركح الأقوال لحديث كمالا كنت إيه؟ اه اه اه اه يعني خطاة دقاءة مراك الله وهم أخذهم تضعين من الوجه؟ هدول لأنه مش الوجه هذا الشلاف المحسوس لأن الوجه إيه؟ ما تحصل بيه مواجهة ما تحصل بيه؟ ودول عضو وسط بين اللي جوفوا إيه؟ والوجه ثم عندنا الحديث اللي بحصلوا بشيء سنة بينهم صحة ان النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> بتاع على الشيخ حول السر اللي على تمام من على ايه على ترتيب المشواك لكن طبعا ده من السنه ان النبي بعد ما غسل وجهه ويديه مقض وايه واستنشق طيب لو جاب من الوجه لا يجزى عضو واحد لا يصح ده ايه انا ده جازف في اخبارك في هذا يدل على ايه على سنيه هنا على سنيه هنا واضح يا جماعه وكل الاوامر التي جاءت في الايه في, في الاستحباب جمالها دي باستحباد ولما انت كان فضل دا دا حديث فضل الله يصرف هذه تحديث من الى الاستحباب طيب لما بالمطرر كما تعلمون دوران الماء في ليه؟ في الفم ماشي دوران الماء في الثم ثم اخبارك اخراج واستنثار ادخال الماء في الانف ثم تستنشاط ثم استنثار اخراج الماء وغسل اليدين مع المرفقين بس يدينه مع إيه؟ مرفو مال ده إيه الضب الثاني يفهده وضو الستة اليدين مع المنفقين انتبه معي المنفق الفاصل إيه أكبرك هاته إيه وإيه وإيه عبره وإيه ده إيه وبينه في طب هل يدخل هذا في الغسل ياملاك؟ يدخل ليه؟ أنا عندي قاعدة فيها بتقول إن ما يذكر بعد إيه لأ. إذا كان متصرا بما ذكر قبلها بما قبل يعني إذا كان واحد يدخل في المحب يدخول فيه يعني إذا كان لهؤ وضعه فده بعد إلى المفاقين 보 recomjo هذا هنا داخل في داخل أما إذا كان لا يدخل فيه يكون ليamin فيه فيه فلا يدخل فيه زي إذا كان ثم أردت فالليل غير النهار فلا فيه أما ينبعنا لا. مع اي مع أي مع انتبه طيب ويجي تنزل بعض الناس بتعمل خطا فادئ ان اليدين هنا بقى باول اصابع الحد هنا لان بعض بغسل ايه 2 مرات اما نبدا السن هي روح نبدا غسل منين من الرسغ للراس لا ما غسلتش لانك بتسن ما على الوان على عن الفطر فقط اليد ايه تلزق التمل ده خطا شائع تروح ثلاثه هنا الى هنا واضح مع المنفقين والمنفقين طيب يا واحد كان مثلا عفوا الله واياكم يده مقطوع اذا جات مقطوعه من قبل العضد قد المرفق يغسل الجزء الحديد الايه المنفق طب كان المنفق بقى ما سقط عضم الايه غسل ايه غسل ايد وان وغسل يديه مع المنفقين لقوله وايديكوا الى المرفق ومسح راس كل وقول تعالى ومسح برؤوسكم برضو مسائل طف فيها خلاف كبير بين العلماء وبين بالك هنا المذهب هو الرأي من قبل ايه ان كل الناس راس كل ايه بالك بيستدلوا بكوا الله بالماء اللي استدل اللي كان مسح على الباديه اسمه ايه ارض طيب مش هلك ان فعل وده الواجب قال كانت بالك من الباء هنا للنصاع الباء ليه؟ <تصفيق> من الإنصاع وده اللي ثبت عدمين تلقى ليه؟ حياتي صباح و سلط طيب العلماء التالية اللي قالوا هاي الشباب وخباك لقالوا اللي ايه؟ بعد ضرس كله هاي هل واللهي معروف في لغة الأعضاء إن الباء تجيب الطبعية مساحة وقبت بالك مستخدم زراعي وانا ماسك كل زراعه؟ كانت لو وضعته يدي على ضرس اليدي هانا عن كل ضرس اليدي ها؟ وهكذا دي معنوم سابق ثبت ولكن ازاي؟ ده كده طابعين أنا حاجه الثانيه ان لو كان الحجه في النداء فعلا مين بيان طب ما ليش بار لي ما ولا كان يقبل وايه ويد اني ما اقراش من نطا غير برضه لي بار ايه واجل ثالثا قال والله إني سبب عن السيده عائشه ان كانت تمسح بعض راسها الجناب احمد قال ايه قال ان ده تخفيف في النساء تخفيف ليه؟ افضل يكون هذا تخفيف ليه؟ <تصفيق> أن يكون تقول للنساء علق صاحب صورة السلام قال وثبت على ابن عمر أنه كان وزباه لنساء بأهمس لا وفي أصل على ابن عمر أنه كان يمسح بعض رأسه بعض رأسه ختر معاه ذلك ولم يمكن عليه أحد من الصحابة فأصبح يقول لله رجع فعلا أنا في معروف قطف أنه يقول بعض الرأس لكن مسحه كله إتي استحباب وأحضط استحباب وأحضط طيب بعد كده ومنهم الاذنان أبقى في الحديث برُذنان من الرأس يرغب أموك مسح برُذنين لكن الجمهور على أبنى الأذنين بسعوب سنن طرم الحديث برُذنان من الرأس قال لك الُذنان من الرأس مسحى يدخلان في إيه؟ في المسح يعني برُذنان أي يدخلان حكم الرأس في المسح لكن بالمحسوس أنه ليس من الرأس أنكم ببرةُ Luis أي أنهما كرأس تمسحان كرأس تمسحان طيب، هديك لسه رح قلت المرة مبتلة في الرأس، خلاه في الرأس في السن. طيب، بعد كده غسلوا رجليه من بعد الكعبين، نقول تعالى وأرجو لكم إلى الكعبين. خدت أرجو لكم إلى الكعبين، الكعبين، كعب والعظم الناتج، الفاصل بينه إيه؟ خدت واجت الساق وليه؟ والقلب. هاي شيء ده الطوارض نفس اللي ده. إن إيه اللي هنا بعده معه؟ يعني الدرس تغسل إيه؟ الكعبين هاي شيء الكعبيل. العقل اللي هو ايه حضر تأخيرها في ايه رجلت ده العقل ماشي اما الكعبين هو عظم نادل الخلال بينه إيه؟ والساق والقلب ماشي معه وداد فيه ثم بعد ذلك الترتيب الترتيب اما الله تعالى ذكره مرتبه ذكره مرتبه فتوضى رضا سلم مرتبه وقال انا وضول يقل الله صلاة اللي ايه بي وان كان الحاجس ببالك محترفي حكم عليك كنت لكن الترتيب جملين قالوا والله ان ربنا لا كما امرك الله <تصفيق> من الاخر <ما> تذكر <تصفيق> من انت عنده اخر عضو متأكد انت كنت الترتيب انت من باب من من ان رفع نسيان. كانت لكن انك على عضو ده حليس اللي هو المضبطة باستنشاق مفيش دليل لو زاكرو شجال بريل ايه؟ نقال من هنا نقلنا المنصقة ايه؟ سنة أما ما الفروض الفروض والده ده الحليس منطبة اللي الترتيب ما ينزمش فيها السنة السنة خلاف المزابر ايه؟ طيب ايه ما اوضع يا جماعة؟ طيب بعد كي قالك التركيب جام ايه؟ قالك ان ايه؟ الدخل عندي منسوح بين مغسولين ان هو مش قاد ان احوالك لو كنت من الصلاه تفصلوا بعد والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا نفعه والفائده هنا ايه؟ في دماغي اقول انا مش بتفيده زي ما المياه عليه وسلم والموالاه والموالاه الحديث قال الدنيا عبدال وطبعا الله صلى الله عليه وراجه لدي يصل يعني ايه متابعة وحدها ان جبت ايه ما جبتش العضو الذي قبلها وانت بتغسل ما يجبت في العضو الذي ايه الذي قبلها الناس قل ايه المولا اللهم إلا كان العضو يعني واحد بيبسنبور وما يمشغل ايه حرفية وما تقطع تلطع شوية وتلطع فجاب نشير عليه لو كان فلو نفسه إلا ايه إلا بسعى أي ما نفس إلا مسعى. طيب الحديث صلى الله في غار فلبين معا. خضر الديرهم. دل مسمى البنت عبراء نعيد دل وضوء. قالوا لم تكن مولاها جدة. قالوا يقصد إيه مزيادة. ماشي الحديث. عبد الله ما الص هو هلا فعل الصحابة هلا فعل وينظر كانت رجل لان احدا ما يعرضش للمساعدة الحديث ده مفوع في العبدالله انا انا عندي حديث وعارب ايه ده الكلام يو حمدين انا ما عنديش حديث وعارب كنت مالبعان لكن فعل الصحابة اذا عارض النفوع قلت بالنفوع وانا عندي نفس ليه؟ ايه وده مهروب قصولية ماشي الفعل الصحابي اللي عارض الحديث سبت وانا عندي حديث ومفوع الناسوات الوضوء. فلو كان الوضوع كيف تقول مراهة اخيه وقشي لا مثل الموضع فقط هذا باية ما قول الضررم عندي الضررم اللي هو يعني كده هي يعني يعني شروط الشرط لا هي العمل الذي بس مش بداخل قبلية حتى مياه لكن هي سايبتها بالآن اللي يأموته من فيد القصد القصدين، الصلاة في بلا فنديدين، شروطه بقى ثمانيه انقطاع ما يجيبه قبل ابتداء لا صحيح يعني لا مجموعة الوضوع مجموعة حدث قضاء حاجة كذا كذا كذا كل مجموعة الوضوع تنقطع تماما قبل أن ايه فيه ده لا يعقل ان يتوظف معي مع عمران الموجي طب ولا جبت ازاي ابو ده موجبه ابتلاء، لا والخلل بالنية حديث ان عمله بالنيات وقال عد اللي كان هذا الشرط منطصف بالعمل وليس جزءا من حقيقته لكن اشترط برضه بالشرط إنه يستمر في العمل احب هذا ده ما طول الحق ده ورد النص وصح في المياه وورد النص ما بعد الحج الصبي اللي بيصراخ على هذا الحج قال نعم لك الحج نعم لك الحج صح ولا طيب بعد كده والماي الطهور المباح لما تقدم في المية فلسفات هذه المباح ليس شرط في صحة الصلاة في صحة الرضوء الطهور ماشي شرط لكن المباح قلنا بكده في الأول لو الماء مقصود ايه اللي يحصل؟ مباح اه لكن ينصح مضوء لأن مضوء العضو على الماب ايه؟ بالي لكن ينصح وعليه يكون المباح ليس ايه؟ في ايه؟ في صحة ايه؟ في صحة مباح لكن ما ولو اصلا صحة الوضوء مع ايه؟ مع الاسم طبعا طيب بعد كده وإزالة ما يمنع وصوله للبشرة ليحصل الاسداء المأمور به زي اي شيء حاجة حول بقى اي شيء حول اخبارات مصول الماء لمدة ايه؟ المنزل ماشي؟ ولا استجمار اللي هو الخارج او استنجار. ماشي؟ طبعا هاني واشطة واشطة اخبارات بيه اخلاد بالعرض لكن لمدة ايه؟ زي. بعد جفاص؟ المنزل المنزل المنزل المباعدة حلو حلو. طب ده بش ماء مية وده مية واحنا قلنا في الاول لا صح الطهارة بمائع غير الايه؟ غير الماء لانت ملك الماء ها انت مليش الماء الدقل الليه؟ حين التامن فلا تصح الطهارة بمائع غير الماء طب بلا ليه في العايزة هاي فقط حلو بش ايه؟ بش مية ممفعش ولا عصير ولا الملاء ولا أي حاجة تلج رمائي بذري من ربع لين فاين لم تجد ماء أنا من الماء الى غير ولو كان رصح ماء عن طاقة اليه <تصفيق> هو في لكن خلاص أنا مش مفضل ويرزق يخصص بعشر مسافر، إحنا اللي يبغون نوصل نصاعم فالنية هنا قصد فص، هنا قصد أو قصد ما تشمل له طهر. يعني القصد هي اللي أنا أقصد هي ذراع في العبادات بتشمل تشمل القصد والتمييز القصد ليه؟ والتمييز إنك تقصد. بهذا العمل تقرب وتمييز عن تاع الميت الميت على ايه؟ قبل عن ما ليه؟ على الميت الشيء على الميت انا بقول راي على على الميت اللي بيفرق غسل التبرع عن غسل ايه جلب التعبد من ايه؟ هي هي ازاي؟ ما نفس الكلام انا اقصد بذلك الايه؟ عمليه التبليغ عمليه التعبد هي توضح ما هوش بس رفع الحدث يقصد بذلك رمين. يعني مش كل واحد من الناس بيستحطى رفع الحجس هو ينوي الوضوء ويقصد تقرب للوضوء هذا المطلوب المخطوط هذا هو, هو الصواد لكن مبارح كيف ينوي رفع الحجس تعالي ويقضوه ما يصحش إليه ماذا لا ناغل إيه؟ خلاف إيه؟ بلأ الشريعة ما جاء في بيس كازي من ده هو مطلوب منه أن يترضى وهو ينوي الوضوء لا اقبالك لسفر اقبالك بخلوه على الوصف هلأ ازاي ما تطبق؟ مين مدون؟ مين العباة دا؟ ايه دي العباة؟ قصد تعاقل بلايه ايه؟ مطلوب ماشا يا جماعة اوقاس وعداش ومس مصحف اوقاس برضو ايه؟ باي يعني لو هو توضى ام توضى ما يكون يعتم بحكون زينا بعد هتحمل اهو الصلاة وهتحمل اهو الطواب وقتوخ ازاي ومس المصحب وغيره وغيره ولا يشترط ان يالوي كل عمل ما انت عم. الآن هت انه وتوضع مطمئ من التخطيان والتقرر في الوضوء اجزائه في كل هزم ولا يشترط ان يلوي كل إيه عمل او الساعة الانية كل عمل عاملات العباد خدت فأيها جدت ازاي؟ ان هذا امر حتى ايه؟ في مشاقة كبيرة جدا و... و... ولا ما يدريل علي ايه؟ لا مستعد واضح؟ للقراءة وذكر واندان ونوم واخبارة جدت ايه؟ ورقش وغلب والكلام محرم بجلسته تعالوا مستحبات المستحبات الموضوع حاجات كده اللي هي المذكره ديت بس, بشت... بس يا جماعه والذكر شوفوا اللي يستحب كلام بس المصحف المنتفع منه بس اما المس في الراجح من لابد لا بس يا جماعة وذكر واذان طبعا الذكر لانه كان الله عليه وسلم وآذان كان لكن حتى الاستحباب ما نص لكن ذكروا العلماء، لكن ليه؟ لصحة الآذان لو حتى يحكموا كانت معايا صحة ولو وإخبالك غرب لوجه على استحباب الولود عليه استحباب النوم صلى الله عليه وسلم وغلب شك في وضوئي، شك في طهارتي. تاكيب ايه؟ لكن المتأكد ناصل وقال الطهار ناصل يقين ناصل ايه؟ ماشي لكن يستحب الأؤمن ونفعل ايه؟ ببطة هذا الشك تشكل كان ما مش دقيق على كنه يعني مرضو لاي مليفع على انه إذا شكل يطر طيب ماشي يا وغضب ففي حديث ما هو على الاستحبار وان هذا ايه؟ غضب من ايه؟ مستحب بلا وانتوابنا. ما, ما يبقى كلام محرم ودلوز بمسجد. ما يبقى كلام محرم طبعا نجال انت اللي اقبال لكن مقبالك جلوز بمسجد. برضه اقبالك ايه. يعني من باب التحية المسجد. مستحب له الصلاة. تحية المسجد كلها مضوع. لكن مبارض وضوع اللي هيجلس. ما مقرأ ده العلم. وتدريس علم برضه خلائك انا مقرأ. ده ليه على علاج. ماشي. واكبر من ايك لا لازم من نسوس. يعني هن نسبه الاستحباب لازم يكون مرص ابي اعمال دي وده بخصوص ايه على سوق ولا ضر ايه نو لان محمد جه ليه طبعا تفصيل هذا ابدا هو المطلوب ان يرمي الوضوء بس كل هذا التفصيل ليس عليه دليل بل كل واضح الاجر يغسل الاجر مثلا تضل تنفير ذنوب رفع المقرفة... ماشي ولا خير والله سلاح المؤمن وانك عملت فعلا فيه توفيق وحادثه وانك وضى خدت قطيره استغفر والحاجات كلها هي تحت من غير ما ناوي لكل ده ده سواء تذكر او متذكرها ع الراجل عم ليه اللي وشيحوا منها لا حاجة شكرا يا دفو أشيك هو على سبيل استمتاع من العبادة هاش دفو تاني بقى وكل ما كانت لكن همضارش قولني شهور شغول. ولا لوازن كل همضارش قولني شهورة والشريعة مدناء على التيسير وكل أمر النابه والتعصير ورفع الحرج من التاصلية زي الشريعة فلا بنتك انفي دليل على الشيء عشان نتشكرا يا صحيح الروء على الشعر يفيه زيك؟ <تصفيق> لو كان هذا الشيء مانع من وصول المية لا لو لكن طبقة لكن الزيت العادي لو بغرز معنته لا ده بيشحذ كانت الكلمة ده نحياته ويرشيله صل وده لكن لو في حاجة على طبقة شديد شديد هاي مثلاً في الشعر مش جيد لكن ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين ماشين منوش جير بين المال وبينه فرشة مجرد ابتدأ منوش جير جيت حير يعني فاصل مش باصم تشرح تسمع فاصلًا وبيعمله بيعمل بيحس بيقدر لا أنا أقول بالمحسوس عنه أنا بالمحسوس بحس على الباب ولا انه واضحوا مسلا واضحوا كان لهم فلا بداع ده شفت بقول حاجة ده لجماعة أنا لا يبصر الحل يعني, يعني بس هنقول ايه ان فيرمى تقليد لعبة واذا كان نتواسق يعني ايه انا اولا تركي بابنى ومضوفع اللي اخدت لازم باته انه في فيه؟ من اللي دول هتحول بينه فاته على ولا شك في ايه او في مرضن بعد بي ايه خرار عباده عبادة فيها في اسنائس ياتي اخي يا عباده الطبيطين معنى ده في شبكه صوت الاسوائيه اصلا يا جماعه نقول ان شروط الجذب شروط الجذب على الشكل شروط النيه في الجذب قد مالك شروط النيه الجذب ما تعال نحص يا جماعه عشان ننجز والا يعني فمن شروط الجذب ماشي العمل وما هيش قطعه فأنا طبعا هي ملك بأسناء النبوء فمشاكل فهو مع بعض الغاصل وملك ملك لا إيه يحتاج على مدفة ويشاكل فهدية ملك ملك في أثناء السناء دفة يعني تبعونا يعني إذن ووضع إلى هنا نفس ووضع في النقيل ووضع بدأ فهدية مشاكل روى من في طيب فصل يصبط الردور وهي الهانوية ثم يسمي إنه يصبط الردور بتاع الهانوي طبعا إنه ما حلوها القلب إنه ما ثم يسمي ثم سمنع ويغسل كفيه ثم يترضم ويستمشل ثم يغسل وجهه من شعر من شعر يغسل كفير ثم الهانوية يصنع ثم يترضم <تصفيق> وإسفانشق ثم يقصر وجهه من منابت الشعر من الشعر رأس المعتادة إلى الذقر قلت لك إذا أصلح مش مطلب إلا من إيه المعتاد باشي. إلا. لما هو روى إذا هو على الفرحة الإسرائية هو من السيد لكن حريص دوع عليه لو على كبتين منهم. غسل كفيه ثلاث مرات، ثم أدخل بينهم في جناح، ثم ضغط أخذنا واستنفر، ثم غسل وجهه ثلاث ويديه إلى الملفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه. طبعا هنا بيصدر، اللي هي الرأس اللي ثلاث مرات هو الأصل، وبكثير في الروايات إنه مره واحد، لكن ثبت أن النبي مسحه رأسه ثلاث. وصف هذا شكل المالي في طلب منه فالسلمة التي تعمل الغالب مرة واحدة لكن لو أحيانا جعلت ثلاثا تلاقي دل نتبع ده الاتباع إذا كنت الغالب مرة واحدة لكن في بعض الأحيان تمسح ثلاثه ثلاثا ده يكونوا لكن ده موت السبب هذا نصحوا بشكل ده السبب كل مرة من ذا ونقي لذا مرة. يوم سلاس مرات. مرات. سلاس لا هو ما هو ذكرش لك. كل مرة يقبله دم. اختلاف ذا ذكر في الحديث مراحل. لكن آلافكم في سلاس كل يعني اللي في كل مرة. أش وغسل حبله ثم غسل ثم قال رايت البرصنه توضع نحو ضوء هذا طيب ولا يقزق قص ظاهر شعر اللحيه وكذا الشارب الشمبو العنفقه الشعر الليام والحاجبان نحوها اذا كانت تصف البشره فاغسله وما تحتها يعني اذا كان اللحيه خفيفه تصف البشره خفيفه خالص بشره واضحه أو الشعر الاول العنفقه خفيفه عشان بتحرقها لازم ما يصل إيه؟ إلى البشرة أما إذا كانت كثيفة كثيفة لا تصف البشرة ففي هذه الحالة غصب ظاهرها هو المقبول إلا ان لا يصف البشرة فهي يوجد غصب ظاهرها يعني إذا كانت لا تصف منهم نفرق بينما كانت تحياة كثيفة فلا تصف البشرة هذا مطالب بغصب ظاهرها بس مش مطالب انه ايه ان لوي بركه البشره ماحق لا كانت بربع ازاي انما اذا كان باصه البشره خفيفة او تصل البشره, البشرة. لازم نغسل ايه البشره واضح دهن البشره يعني دهنك تعمل بالماء حتى الشعر لازم تنعش عليه حتى ما يتروج لحد حاجة نبص يعني كده في نمو في بتبص على جسمك بالماء طيب بعد كده يا جماعة ثم يغسل يديه مع مرفقين مع, مع ولا يضر وسط نحت ضفر ونحر حاجة يسيرة المسيطة تحت الضف وسط تحت ضفر ده عادة ده بالغاية الموجود عادة ماشي فلو كان ايه واجيبا لم يانا أقول لي غالب الناس فيه بعض أو شيء بقايا معينة تحت صحة فيه. الوضوح قال في المصراف تنمي قدب الحرفيلة في اختلاف المذب وهو الصحية واختاره الشيخ تقي الدين والدين المتعيير حنوباء والحق وألحق به كل يسير والحق به كل ايه؟ في الشئ يسير البسيط ايه؟ لا يؤثر منع أحباني منع حيث كان من البلد كنمي وعجيل ونحوية مقت عجيل مصيبة مش كبيرة لكن العجيل كبير يا حول الحاجة زيرة بسيطة، كنت تقول لك أنت زي؟ فلد واسم ثم يمسح جميع ظاهر واسم من حد الوجه لما يسمى قفا ماشي وما يفق ليه؟ اوذنين؟ كنت ترى كده؟ تحددت من المسل حنها يمسح هو؟ تحقق قفا ثم يرده ماشي فوق ليه؟ ماشي الريد الخرش والسلام ومسح بروسكه وانبادر منصات، بيانت رجالة ناهم الله في نوت عارض الطبعين فكان وقال ومسح بروسكه ولأن الذين وصلوا بقضاء روز أصدنا نتكّروا أنه مسح قراطسي كله ولا يجب مسح مصدر السنة لو الطلاء هو هذا لا يجوز، لا حول لا يزال هذا هلا يحب إلى وصول الماء لا يزال ترفعه الحنة؟ الحنة لا توسّل الحنة لا توسّل ماشي معه ولا يجب مسح مصدر السنة من شعره كعمل شعر كويف مش لازم ايه حتى عالكل نشوف مشهر رأس يمشوا رأس في عشان ايه يمسح طيب بس في الكافي والشعر والفعل احمد المرضى يمزبوها مسح مقدم راسها لان عائشه كانت تنسح مقدم راسها قلنا اللي على الشيخ آه آه آه آه آه محمد في السلام قال وثبت هم عم انا عم عمر عمر إما مش النساء بس إن أنا بحمد إن عن المرطة مقدم رأسيها لكون هذا ثابتا على عائشة ودوار على قال وايضا ثبت على ابن عمر أنه أنه صح أمسح بعض ولا ينكر عليها عبر إيه ولذا في أول رأس إنه بمطلوب ليه حملت فعل هنا في موضوع لان انا عندي انا عندي طب أنا, أنا, انا عندي احاديث وارده بالوجوب وبالالفاظ مطلقه وما يتمش تقتديها من تتذكر انت ازاي دي الصريحه بالاطلاق والحفاء فما يتمش تقتديها ب... ب... فعل الصحابه هو كده انت فاهم انك هنا ده نضو وعنده الصحابه اللي ممكنوا عليه تتذكر انت ازاي فزي ما كانوا احد من الصحابه عبد اهو عبد التبر انا عندي ان مجرد الفعل بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم مباره فعل النبي بخلاف القول الامل في الاصول الفعل لا يفيد الوجوب الفعل يفيد الوجوب بخلاف القول الامر المجرد على الوجوب فعل النبي بالوجوب في اصول ان لا يفيد لا يفيد الله الاستحباب عندي في مباره الفعل النبي انا عندي احاديث بلقص الامر المجرد كنتبهين فهيبقى الامر بقى بكل ما يتعلق به لا يقيده الى نص بروح قريبت المسألة؟ ولا حرور عجل <تصفيق> طيب عندي ايه؟ ويدخل سببتيه في صنافة المثنين ويمسح بابها ميه ظاهرهما سببتيه بتيه ماشي ولكنهم لم يكن هناك اشياء اخرى لانهم يمكنهم ان يكونوا من اجل ان كده يمسح كده واضح؟ يكونوا يمسح ماشي؟ الحديث يكونوا النبي صلى الله عليه وسلم مسح ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ان يكونوا من اجل ثم يغسر جليه مع كعبيل وهما العظمان لألنات هان في أسفل الساب لحليفي عثمان نجيب للسنة كلا سريعا طالب. وسنة نوه ثمانية عشر سنة وسنة استقبال القبلة طال في الفروع وهو متجهن الفروع, الفروع هو متجه في كل طاعه الا لدين كذلك لكن كان في نظر اللي مش مطالب في كل طاعه الصفه القبله ده الاصل هو ان الصلاه كلها تحتاج لايه ها تحتاج لدليل انا كمان في نظر ده الاصل ان استنباط القيمه لا بد من ايه لدليل من لكن مش الاصل في كل طاعه الصفه القبله هذا خلاف ما ورد عن رسول الله صلى الله انما استنباط القيمه لا بد له من إيه؟ من دليل والسواك لما تقدم حانيس واري لو لا شخامنا كل ايه كل صلاة وورد كل وضوء كفين ثلاثة لما ورد حانيس عثمان من عطرة للإنفة غاسة لكفين للاستحباد قولت المريد يغسرين أجبان فالوضوء كلها الدبلين وعطولنا نيسة لا لا لأن الرسك الصنة من هنا إلى في المرضى والبداء قبل بصر الوجه بالمضماط والاستنشار نعم وهي بس ايه ما حتصور ان كده خالف كانوا لا بوله بالبداع بقاش يعني وجوب وما خالفش لا احسن احسن لا لكن ايه احنا بوله كحيرة انا مش هنوه على استحباه لكن اونا مخالف قبل وجه لا حديث عشوي والمبالغة والمبالغه في لغير الصالح لا حديث معروف فتحس القدر المصبر بالغ اصغر الوضوء واخلي بين الاصابع وبالغ في ليه في الاستنشاق الى ان تكون صائمه لا تكون صائما والمبالغه في سائل اعضاء مطلقا لا فوق الوضوء المبالغه ما تزيدش عن التلات زي ما هي عشان ما تتساقط عليك ولا يعني ايه مزبق. يجتغل في إزباغ الوضوء لأن إزباغ الوضوء إيه؟ من السنة والمستحبات لا سيئة إذا كان على المكان من إزباغ وزيئة إيه؟ يعني في الشتر في البرد كذا فأنت تصمق إيه قضواً قال ابن عمر الإزباغ إيه؟ الإنقاء يعني إن ينقي وإن ينقى العباق لا يتم إنقاء هو مصور باي والزيادة في باي وجه يعني فيه ودونة مشهورة مش الزيانة بقى احنا فوشة لا يعني ايه لكن تتأكد انك ان كل ايه اللي مش في مش بالمد الله عليه وسلم بالصاع زيانة ايه انا بالصاع صلى الله عليه وسلم ا انا الدكتور علي بن عبد عباس انا اطلب دولتكم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال بلك الى ابي وامي قال توضع الى فغسل يدي ثم مط واستنشق واستنثر ثم اخذ بيديه فصك بهما وجهه لا مش المقصود كده يعني ايه تخبط كده خط بس كده مش صار كده ايه روج البار كذا في ما هو يعني اللي هو يعني ليه يعني لا اللي كان يعني كان ليقع مع ضلك رح بين كيف نجمع بينه وبين شيء؟ ما هو يعني ده لو جت فرق كذا اني كنت نرسليش مكان مرتنزلت مكانه من اسباح زي صح فهينا فقرا اني ايه استعمل الميز بعمالا ووصله الى كل مكان يؤمنه ايه <تصفيق> اخبار جيت <تصفيق> نسان؟ واي كده واسطان شق ثم اقضى بيديه اه وده كان موجود كان سهل. يعني اقول لهم انا الكلام ده احنا في السجن ونا كل بزواجة اللي بزيجت اقول انا نفضل تزيد انا لكنني اردت ان اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لانه مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن اكون مسؤوليه لن في بيديه فسكّ وجه وألقى بها, بها ميه ما أقبل بالأذني أهار أه. زيوانا أه. أه. ورحمة أه. أشيء ثم ثم عادة بيستزالك ثلاثة ثم من ميه. يلي يومنا فأقرار على ناصره طبعا مش أقرار على التراسة لأن التراسة هي مشكلة فيها بلاتنا لو الله عند هذا لانه من ان يكون ومن امر إذا ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن لا لا هناك لا يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر يمكن على يكون هناك امر يمكن ان يكون هناك امر ياهو شاف في ما فات تحت وتعطى حناك فخلد المدينة من رجل كسيف كده ما يبين بشرتك كيف خل ما هكذا كيف ربي عز وجل من الصحيح وتخليل الأصابع يعني حتى لو الأصابع وأقض ماء جديد في فالعوض من فريق. سكت منين من هذه الاماكن واحضر استبدل بالقص كان فقومي اصبر طيب واخد ماء أخذ ماء جديدا ماشي بقى واخد ماء جديد عشان ما اضيفش الف مرور يبقى واخد ماء جديد للاثنين كالعظم بيطلب وإنما هما من الراس على وجه التبع على وجه ايه تبع قلت لك الراس بالبس هيتولى لكن لو في بلد ياكل لو في بلد هذا لقى أفضل. لكن لو في بلل، دسو لنا بس. لو أنت في أي بلل نبزه، أي بلل وتنزع نبزه. يعني مشاع كذا خزانت كده كل هذا هزي، بتأديت المطلوب. طيب، ومجا وتدريب اليومنا على اليسرى لحديث الأسرة الحديث هي ااا والثاني عشان هو دائم في ترجله وتنعوله. يعني عليه روح الصلاة. أو تنعوله يلبس النار يلبسه اليمين قبل اليمين الشمال. وطوله طوله توصله التطاو يبدأ بالمايمن. يغسر إيه؟ المهام يمتغوها ماشي؟ وفي شأنه كل وفي شأن إيه؟ كله بعد الرواطة عن سبطان غريل يصر وفتخلاك إنها يعني استجاب اليمين وده استسماك عشان تجمع بجريل من تحت ومجاوزة مع حجل الفرق لأن أبو هريرة عن قليلاً حد الفرق لأن أبو هريرة رجل رعان متوضع فقصل حتى أشرع في العضل ورجله حتى أشرع في الساق ثم قال أكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغرّوا أن يوم القيامة من إسباغ أولو غر غروا, غرّوا ليه كيف تغفظ ما يرطي على ما في الله في وجوهكم من أثر إليه أو التحجيل في الأبيب باقي يعني أو في السنف للسنف ليه يعني من أفاري أولو فمن استطاع دي بقى زيادة من درجة عن في ما أعلم. الرسام التمكين في طيف في يطلق يعني ما في الحديث من كلام الراو اللي يسموه لك المدرج ووما بل دخل ومحترم من كلام الجزية فإن أبو رأى النبي بيعرف عن زلك الفرق إنت هو ذكر ومشودنا من الأول أنه هو الفرق واي التوصيصان في الأول بس إيه؟ حالة قليلة لأن أبو كان بيوبارق بيجان ما الثانية والثالثة إيه؟ هي إيه؟ ماشي فقال هذا بسوء من لم يترضى لن يقضى الله ونوخه أن من يترضى منه فمن لم يترضىه لم له ثم مرتين فقال هذا وضوء وضوء المسليم من قدر لحيط أو بسيطة لحيط بعيد في مش مطالبه إيه إنه يبقى لازم أمزكارة. إن من يشقطعه وده له إنه ما قاله يعني لا وهي قطف عليه؟ النهب بس اغلال ليه؟ بها بيها ارى انه يمنه خلاص خرج من وقت الفضوء يعني خرج توقف مع كده وقطع وضوء ثم دوقف علي وشانا مشيك بشانا عالية القطف يعني انه خلاص توقف بس ما يترونه إذا قطع يبدأ من جديد لو نقول ليه القطف لكن مش قرد التوقف لعنشه ماه يعني حد تكلمة تقول في ليه تكلمة عمصر عنه ماه انت كده القطف علاء لا لا, لا.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 لما كده هو عند غسل الكفين ان اول ايه يبدا النيه في اول الصلاه بس في جزء بيخرج الايه بس لحظه لكن هو ال100% المية المية اللي تطبق دي بعليك من أول الفروض فراج الايه الزكاه مايل اللي في السنه من اول ما نغسل ايه يبدا لكن النيه المطلوبه منه الايه من اول ما الفروض ده الواجب عليه خدت بالك انت ازاي لا وعشان ذكر الايه ان من الاستحباب ان تنوي عند غسل الوضوء قبل تحبه الفروض من الاستحباب لكن الوجوب ان هي في حقك تبدأ عليه مع, مع بدء في الفروض تردد ونطق بها سرا لا دليل عليها كانت بركة لا دليل على هذا بلاز خلاف لي لم لما النبي صلى الله عليه وسلم وسكن بالوبيطعة ده فعلني ما كيف في بيتان مصرية الترافوس بالنية بيدعة الترافوس بالنية إيه بنيه النية مع لوط صار او أو في الطهارة لما خلاص وقول اشهد لا اله الا الله لا شريك له واشهد محمد عبد الله رسوله طبعا قبلت ايه رفع اصل بعد طلب بعد طلب ايه لحديث عمر ارفع عليكم في اوضح الموضوع 13 دلوقتي بعد اشهد محمد عبد الله رسوله في الاحكام اللي انا سامعها مفيش رفع بصر بصر ده لا ده عليه ندري ايه ان انا مطلوب الذكر فقط الثابت ماشي لكن الرفع الايه خلف على من طوضة فعصة رسولة فعلى طرام للسماء فأكترك ده إيه زيادة منكرة كما قال شيخ الشيخ الباية في الواقع وهي يتولى وضوءه بنفسه من غير معاون معنى أخوانا قال ما أحب أن يحيني على وضوءي احد لأن عمر قال ذلك لكن يعني ولا باس بها لحديث من غيره أن أطرق خسابة اللي كان يوفر للنبي صبره في وضوءه فلا شيء في هذا فالفعل اللي بيأوله إنه سابق لهم كل يوفر صبروا فلا, فلا مالع ولا شيء مدرور مسلم فلا شيء في هذا وقوم عليه كنا نعرض بلو ايه هو وسواتة صحيح صلى الله عليه وسلم ففعل النبي أمي منها كانوا يعرضون الزوجات بتصبلوا فلا كتبعونه واحد من بيه هو مشهد فعالك فعال زوجات تقولون شيء في هذا فلا ذلك من عقل السابق أنه دمين كان نعرضون واناس بعض نسائي صلى الله عليه وسلم الله وسلم ده تظهر سبحان الله والشاكذة الحاجة من, من الله